فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء أما يحكمون من كان يرجو نقاء الله فإن أجل الله لا أت وهو السميع العليم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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَسْرَى مِنَ الْأَرْضِ وَمَا تَحْمِلُ الأَرْضُ مِن شَيْءٍ وَمَا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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فما كان جواب قومه إلا أن قال قتلوه أو حذقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما تخذتم من دون الله أو ثالم ما ودّت بينكم ما ودّت بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ويالعن بعضكم بعض، ومؤاكم النار، ومؤاكم النار، ومالك من النّاصرين.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 ولمّا جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنّا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالا إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها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 إِنَّا مُنَجِّيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْنِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورج اليوم الآخر ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ولولا أجعلهم مسمّلّاً أهُمُّ العذابَ ولا يأتِّنَهُ بعُتَهُ ولا يأتِّنَهُ بعُتَتَهُ وهم لا يشعرونَ يستعجلونَكَ بالعذابِ وإنَّ جهنمَ لمحيطةٌ بالكافرين يوم يعشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ذوق ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فأي يفعبدون